لاسئله بقى ان شاء الله <تصفيق> اه في فكر تفاعل ان شاء الله اسئله طب عندي سؤال عن درس النهارده اتفضل ان شاء الله اه اسلام اسلامي رباني الرابط اللي انت حطبت على دورة العقيدة تقريبا مسايدة خلط ان شاء الله الامتحان هيكون بعد كل المادة بيومين عشان المراجعة يعني ان شاء الله بعد ما انتخلص العقيدة خالص بيومين هيبقى في الامتحان رابط اللي هو سهرس مادة الطريقة الربانية لية الدروس اللي قبل نصح طيب. طيب لو في اسئلة عدتني ممكن حد يكتبها تاني اول سؤال عندنا بيقول كيف هعيش مع الأسماء الصفات بمنهجية وتدرج لنصل الى الحياة القلب مع الله ومن كتب التي ممكن نستعين بها طبعا مسألة معيشة الاسماء وصفات هذه يعني امر كبير جدا ويحتاج لبزل وعطاء وفي كتب كثيرة ومؤلفة في هذه المسألة زي كتاب مثلا الشيخامي الانصاري وكتاب معاصر جميل وبسيط اسمه النور الاسماء كمان وفي كتب كتير بقى نهج الاسماء لحمود النجدي وفي طبعا كتب في ناس جمعه وكلامه بنقيم في الاسماء والصفات في كتاب هو طبعا مش بنقيم مؤلفه لكن هو مجمع من كتب بنقيم في القرطبي الامام القرطبي له كتاب في الاسماء والصفات في شرح الشيخ عبد العظيم الاسماء والصفات في في الدكتور النابلسي له برده شرح الاسماء والصفات الا ان هو اشعري طبعا عقيده فبتكلم كلام اشعاري في بعض الكلام لو حد مش دارس عقيدة ممكن مياخدش باله من الاخطاء اللي هو بيقولها تمام فمسألة مسألة, مسألة معايشة او يعني ممكن لو انت تريد ان تقرأ ابدأ بكتاب واحد بس او مجموعة من الكبيرة من الكتب في اسم واحد يعني في طريقتين اما انت تجيب كتاب في الاسماء كلها تتمر مرور سريع على الاسماء كلها تاخد فكره بحيث ان انت تبقى فاهم معنى الاسم حتى اللغوي تمام او ممكن تعمل طريقه جميله بقى لو انت عايز فعلا نعيش مع اسماء الله سبحانه وتعالى اسم واحد وتعيش معاه فتره من الزمن يعني مثلا اسبوع شهر اي مده وتبدا ان انت تجمع كل ما كتب في هذا الاسم يعني مثلا تجيب اسم الله الشكور وتكتب على جوجل كده اسم له الشاكور و تشوف كل الشرائط الموجودة للمشايخ فيها تسمع و تجيب كل الكتب اللي انا قلت لك عليها و تقدر تصل ليها و قالوا ايه عن اسم له الشاكور دي احسن طريقة هتعيش بها مع الاسماء و تتفكر انت وتتدبر وتكتب تدبراتك وتكتب اللظائف اللي انت جمعتها و شروح ايات القرآن اللي فيها اسم الله الشكور تجيب شروح حديث سنة لفيها اسم الله الشاكور و هكذا فده يعني ايه مسألة بقى يعني عمر يعني مش مسألة عايزة يوم او اثنين او شهر لا مسألة معايش الاسماء الله لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احصاها دخل الجنة والمعنى الصحيح او الارجح في مسألة الاحصاء هو ده ان انت تعيش مع الاسماء بحيث تفهم معناها وتعمل بمكتباه فده حاجة عايزة بقى عمر واضح شباب <تصفيق> أظن في أسئلة فاتتني كتاب مبسط في العقيدة والله من أرسط الكتب كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عدله هذا كتاب جميل جدا الهداية تقول ممكن هل تخبرنا بالثمر غرس العقيدة الصحيحة في القلب حتى لا يلوم احد احد في امر قد قدر ما احنا كلمنا في الدرسة عن مسألة دي ان مسألة ان نتعلم ان الله عز وجل هو المحي هو المميت هو الرزاق هو تصمد اي تلجأ معنى تصمد اي تلجأ تصمد, تصمد اليه الكائنات يعني تلجأ اليه سبحانه الامتحان ازاي الامتحان mcq multi choice يعني هيبقى اختيار متعدد ما معنى اسم الله عز وجل اسم الله الله يعني احنا كلمنا عنه وانا اختلف العلماء في اشتقاق اسم الله الله اما الها اولها اولها, اولها فعلى هذا الجذور السلاسة يكون معناه هو الذي القلوب هائمة في محبته والعقول حائرة في عظمته والجوارح تنقض في طعب من معاني اسم الله العزيز التي ذكرت في كتاب مع رجي قبوله الذي لا مغالبة له ولا مرام لجنابه فما معنى لا مرام لجنابه لا مرام لجنابه يعني مفيش حد يقدر يعني ان هو يتخطأ في أو يعني ينال من جناب الله سبحانه وتعالى المرام هو الرغبة أصلا لكن معناه هنا يأي لأن ما حدش يقدر ينال من جناب الله سبحانه وتعالى الله عزيز في سالسة الكثيرة في أسماء أصفات لو كتبت بس أنا زي ما أقولك كده حاول أن أنت تبحث اسم اسم تجيب اسم وتسمع في كل الشرائط ودي أفضل طريقة وهتلاقي سعلى يعني كتبت زي ما قلت الحضرات كوكيل على, على جوجل مثلا اسم الله الرحمن وهتلاقي بقى إي يعني عشرات ومئات الشرائط في المثالة دي واسمع اسم الله الغفور واسمع اسم الله الودور واسمع هتلاقي كلام جميل جدا الشيخ عكوب كان له سلسلة جميلة بس أظن ما كملهاش وفيه مشاه كتير جدا يعني معاصرين وقدماء شرحين لا اسمع اي حد بس جامع الثوائد الامتحان اه في امتحان ان شاء الله اللي هو المختار المتعدد ده هيكون بعد اخر درس بيومين يعني احنا هنخلص الحد هيبقى يوم ليه الثلاثة غالبا ان شاء الله تمام حد احنا سؤال تهين متحان اختيار متعدد يعني بيجيب لك سؤال ويقول لك هل معناه كذا او كذا او كذا اختيار يعني هل ممكن يكون في دورة مفصلة اطول في العقيدة هو احنا فضل الله يعني دي شرحنا على الموقع هنا حوالي اربع او خمس دورات قبل كده وكلها مسجلة وموجودة على الموقع ممكن حد يسمعها اما دورة جديدة بقى يعني يعني مباشر ومتحاناته كده مش عارف الموقع لو هيعمل حاجه يقول لكم ان شاء الله انا مش معنديش فكره صراحه لكن بالنسبه لنا عامل في 3 او 4 دورات مسجله وكلها موجوده على الموقع اللي عايز يسمعها ويمتحن فيها اه ملف التفريغ دوت هو مش تفريغ هو الملف ده هو متن تلخيص يعني شباب انتهت الأسئلة كده أظن الحزن على فقد شخص ليس مخالفا للعقيدة المخالف هو الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى أو ما إلى ذلك الحزن بنفسه لا هو النبي السلم قال إن القلب لا يحضن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم المحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا شباب الحزن بعد ذاته يعني فعله أفضل البشر صلى الله عليه وسلم فليس يعني فيه اي انتقاص لكن ما قد يحتف بالحزن من اعتراض على الله سبحانه وتعالى او تسقط على القدر هو ده المشكلة فقر ان كلمة عقيدة وشريعة العقيدة دي حاجة وشريعة حاجة تانية بمعنى الشريعة قال الله رجل لكل نجعلنا منكم ايه شرعة ومنهاجة الشريعة هي الاحكام التي أنجلها الله عز وجل من أوامر ونواهي وحلال وحرام على كل نبي يعني كل نبي شريعة وضح الشباب أما العقيدة العقيدة هي الأمور التي جمعها أهل العلم التي تعقد او ينعقد القلب عليها او الأمور التي يعني فناؤها يعني انتفاء الدين بالكلية يعجب أهم وأخطر أمور الإسلام عموما التي بد أن يعتقدها المسلم المسلم واعتقد يمعاقد عليها قلبه وجمعه في العقيدة لذلك حتى هتجد في كتب العقيدة في كل عصر مسائل مختلفة لم تزجر في عصور أخر مثلا في بعض العصور تلقاهم يتكلموا على مسح الخفين لأنه من العقيدة لأنه كان في وقت دوت جاء فرقة وأنقرت المسح على الخفين وهو من الأمور المتواترة كل عنه الإمامة احنا المحبل فيه 40 حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين انكاره هو انكار مش لقضيه مش لقضيه من قضايا الفقه او قضايا من قضايا الاحكام ولكن انكاره يعني انكار حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صح من 40 وجه فلذلك وضعوه في امور العقيده في زماننا واضح شباب فإذا العقيدة دي بتتغير يعني بمعنى يأتي في أزمنة أخرى ويأتي قضايا فيدخلها علماء العصر من قضايا العقيدة ليه؟ لأن الواقع تغير بتمعنى العقيدة أما الشريعة دم قلنا هي الأحكام بصفة عامة الشريعة أشمل بكثير من العقيدة الشريعة أكبر بكثير ملينة أحكام وضوابط وكتب كثيرة جدا لذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لما جمع كتاب جمع كتابه جمعه ألفقه الأكبر وكتب فيه ورقات قصيره جدا في العقيده تمام ورقات قليلة وسمال فوق الاطوار والفكر الثاني اللي هو الفقه الاحكام ومكتف في ايه الفقه بتاع كله الفقه الاكبر ده جمع فيه العقيده وكانت ورقات صغيره جدا واضح يا شباب المتن دوت اللي احنا بنشرحه في الدروس والمطلوب منكم هو الايه متن الدروس الاثنين والتفاعل كمان يقول إني أخاف من الابتلاء فهل هذا يتعرض مع العقيدة لا طبعا إنسان بد أن يخاف من الابتلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلو الله العافية فالإنسان يسأل الله العافية ويخشى من البلاء فأنه لا يدري ما يفعله هل نؤلم نؤلم من أخطأ لكي لا يعيد خطأه أم هذا يعود من خلال في العقيدة يكونوا من من المقدر دا شيء وكنا نحن نلوما اخطاء دا شيء اخر لكن لا يكون في مغالاة في اللوم المغالاة اللوم دي هي اللي تبقى تدل ان فيه خلل في, في العقيدة يعني ان هو عدق هو خلاص هو قدر واش افعل لكن هو غلط ولازم تعلم ان هو غلط عشان غلطش تاني دا موضوع تاني لكن يبقى اللوم بنفس درجة الخطأ ما يبقاش مغالى ولا ايه اكبر من حجم يعني تمام يا شباب وقعد يكون مش مخطئ خلص يبقى المثالة القدرية بحتة لان واحد وهو نايم خلط حاجة ولا هو شو خد باله فقصرت هو خلاص اصلا معلوش شيء من البداية لكن لو بقى هو متعمد واختر يبقى لازم يولان طبعا والشريعة جعلت له عليه الضمان يعني هو يضمن الشيء اللي كسره يعني واحد ابن واحد في العراق ويعمل حتى لو قدر حتى لو مش افد باله على فكرة يعني اتلاف اموال الغير ما فيهاش حاجة اسمها عمده وخطأ هو طالما اتلاف سيضمن المثالة العذر بقى ان هو معذور في الاسم هو معلوش اسم لانه مش قصد لكن هو كده كده بيضمنها كمان؟ كيف نوافق بين الناس؟ لانه مطالبين بالعمل وان الهزاية بهدي له عز وجل أي أنها قدرية يعني هداية شيء قدري وأنا احنا مطالبين بالعمل هذه إن شاء الله يعني من الحاجات التي سنجاوب عليها في دارة القضاء القدر إن شاء الله بإذنها لكن بصفة عامة أن ربنا تعالى هو الذي جعل العمل سببا لدخول الجنة يعني العلاقة السابية دي ربنا اللي جعلها كده يعني كان ممكن ربنا يدخلنا كلنا الجنة بالعمل لكن ربنا تعالى جعل العمل سبب لدخول الجنة وأمرنا بالعمل تمام؟ كون ان هو اللي عمل قدر ولا لا هو ربنا سبحانه قال كده لما المشركين قالوا ايه لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا قال هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن هو انت عارف اذا كان مكتوب لك تعمل ولا ما تعملش او تحتاج اولاد او لا اعمل اعمل وكل ما يصير للمخلوق له تمام انتهت الاسئلة اظن ولا لسه خيب انتهت الاسئلة وان شاء الله نلتقي غدا باذن الله مع الحلقة الثانية وهيبقى فيه احكام مضابط اكبر باذن الله واكثر وهتبقى فيه اسئلة لا شك اكثر النهاردة كان بس سنتقلم على الغذاء او الحديقة نفسها لكن ما هنخش بقى عند الصور والضوابط والاحكام هتلاقي الاسئلة اكثر بكثير جدا ويجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله يعني اذا اراد احد ان يتواصل معي ان شاء الله على الصفحة الشخصية ممكن حد يضعها الصفحة الرسمية تاعتنا